فالملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصارحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهيب والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلون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 ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعبو غفور